Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa Alhamdulillahi. Muhammad Alhamdulillahi al و النوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمد دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانا في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الاربعاء اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي لا يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء وصل يا رب على محمد واه